هذه الصلاة للقطب العلبي السيد أحمد البدوي قد تصلى سره ونفعنا به بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القضة الرحمنية وأفضل خلق إنسانية ما أشرف السرورة الجسمانية، وما دني الأسرار ربانية، وخزائن الولوم الإستفائية، صاحب القبلة النصية، البهجة السنية، والرتبة العلية، من إن درجت. تحت نمائه فهم منهم إليه وصل وسلم وبارك عليهم على آله خَلَقْتَ ما خلقت ورزقت وعمدت ما أحييت إلى يومي تبعث من أفليت وسلم تسليما كفيرا والحمد لله رب